الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل, يجعل له عوضا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشرا ويبشر, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا ذلوا ولدا فلهم به من العلم ولا لآبائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذاب فلعلك باقي نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسافا ان جعلنا ما على الارض زينه لها سِينَ تَلها لِلَبن وَهُو غُمُ خَحسًَا وَما وَإمَ لا جَعلونَ لَا عَلَْهَا فعيد حاسِبَتَ ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اولفت الى الكهف فقالوا فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا, وهي لنا من امرنا رشدا فضر بنا على ادانا في الكهف سنين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 أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نغص عليك نبأهم بالحق حق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا, فقالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطا هؤلاء قوم ندنخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسبسان بينهم فَمَنِ ابْتَغَى وَلَمْ يُؤْمِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ, ينشر لكم رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَن تقرضهم ذات الشمال وهو في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو الموتد ومن يغلل فلا تجد له وليا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيد لبذب الغلت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قال منِنهُكمَمْلَ ببيُمْدُمْ قالَالَ بدْناَا يَوْمًا أَْ بَعوَا يَويَوون كُمْ طَاالوا رَُّكمْ أَلَم لمَا فَبِعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذه إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ من وَيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ أَوْ يعيدوكم في لاتهم ولا تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امره فقالوا بنو عليهم دنيا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 ولا, ولا تقول لنا لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسئت وقل عسى أن يهدي ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له لغيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلوا ما أوحي إليك منك كتاب ربك, ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد, تجد من دونه, دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون, يدعون ربهم, ربهم بالغداة والعشي, والعشي, والعشي, والعشي يريدون وجهه ولا تعتعينك عنهم, عينك عنهم تريد, تريد زينة الحياة الدنيا, الدنيا ولا تضع من أغفلنا عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا, إنا أعتدنا للظالمين نارا بِهِمْ بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا إنا لا نغيع أجر من أحسن عملا أولئك له جنة انها تعدن تجري تحتهم الانهاء حللوا فيها فيها من اسامير من اساميرها ذهبا ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق, وإستبرق فيها على الارائك نعم دفب واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما, وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر مر, مر, مر, مر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 إن رددت إلى ربي لأجدتن خيرا منها مطلبا قال له صاحبه صاحب وهو يحامره أكفرت, أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك, سواك رجلا لكنه الله ربي ولا لك بربي ربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله انا اقل من كما لا ولدا فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حفنا من السماء فتصبح صعيدا سلقا او يصبح ماؤها طي على طلب واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ماء فقف فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فيها ينصرونه من دون الله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 لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعلتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا طيرته ولا كبيره الا احصاها ووجد ما عملوا حاضرا ولا يظلم رب ولا يظلم ربك احدا واذا قلنا للملائكه استذوا لادم فسجدوا الا ابليس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 وركان الذين نزعتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل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 وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِرُوا بِهِ الْحَقَّ واتخذوا, وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضُ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدْ تَمَتْ يَدَاهِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْطَ وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما لعجل له العذاب بل لم نوعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 Uh...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 وقلني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أفرضتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهق لي من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا مكرا قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا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 شل اتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 وغياهم وكفرا فاردنا ان يبدل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 تأويل ما لم تستطع عليه الصبر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 اِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا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 سببا حتى إذا بلغ بين السستين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا الطرنين إن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 آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال أنفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا, قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا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 ان مَلَّ في فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أن أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ وَنِقَائِهٖ فَحِقَّتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وزنا. ذلك, ذلك جزاؤهم جهنم, جهنم بما, بما كفروا واتخذوا, واتخذوا آياتي, آياتي ورسلي رزوا و...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 قبل آتا فدك لما تربي ولو جئنا بمثله مددا